أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يعيس صاد ذكروا رحمة ربك عبده زكريا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 قال رب لا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آيتا قال آيتك ألا تكلم الناس فلا فلا يان سوي فخرج على قومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُو بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجَعْلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبدت به مكانا قصيا فاجا اهل مخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النَّخْلَةِ تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 إلا من تاب وآمن وَعَمِلَ من فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن بإل جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالويب إنه كان وعده متييا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشية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 وَيَقُولُ الإنسان أَيْذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الإنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وشياطين ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جفيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننج الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا و اذا عليهم ما يتنا بينة قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفرقين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي خير مقاما وأحسن نديا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَفَافًا وَرِئِيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُ وَيَزِيدَ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ فَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسوناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا